وَلِلَّذِي وَلَّى وَلِلْقَلَاءِ إِذَا عَلَا آمٍّ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا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 من قبلكم إذا آتيتم هن أجور هن محصنين وير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الصَّلَاةِ فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسِحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جانب الغائط أو لا النساء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وَلْيُتِمَّنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَنِعْمَةَ الْوَثَاقِ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِصْطَ وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 مَا قَوْمٌ أَن يُبْسَطَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُوا الصَّلَاةَ وَآتِلْتُمُوا الزَّكَاةَ وَآمَنْتُوا بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, وعزرتموهم وَأَقَرَدْتُمُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا لا أُكَنِّفُ عَنكُمْ سَيَّآتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِي مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلْمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَانُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ 118. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف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 Yahdi billahu man ittaba'a rubbahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh Maryam كَمِنَ اللهِ شَيْئًا إن أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض وما الله على كل شيء قدير وقال انت يهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء 124. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير 125. يا أن الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءكم فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ طال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تُرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يَدَكَ لتقتلني مَا أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 فيواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أم أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني الصمام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 نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو أن لهم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 لهم في الاخره عذاب عظيم سمعونا للكذب وكانوا للسوء فان جاءوا كفحكم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولا الرُبانيون والأحبار بما استحفظوا والرُبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وأخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم بَيْنَهُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينه بما أنزل الله بِعْ أَوَّاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ لِيَبْنُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيَرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَنِحْبُوا بَيْنَهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن ان انما يريد الله ان يصيبه ببعض ذنوبهم وانك فيرا من الناس لفاسقون اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يا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 حَامِي قَتْ أَمَانُونَ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِي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 أَخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ لِيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم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 124. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملع الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عنه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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمْ رُبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ لَنَطَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْنَنَهُمُ السُّخْطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَجْنونٌ قُلْ أَتَيْدِي وَنَعْمَ اَلَّذِيَ أَنَا مَبْسُوطَانٌ فِقَ كَيْفَ يَنْشَأُ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لَ كَفَنَا عَْهُم سَياتاتم وَل أَدَخَلنا جَّاتٍ النَّعيم وَلَأََّهُم م قَام التَوراتَ وَإِجينَ وَمزِنَ إلَ مِرَّم لأَقَروا مِ فَووقم وَمِنْ تَ تحتِعَر جُلم مِنْ تُمُقُوتًا صِدًا وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلِ الْإِغْمَاءُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ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 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَدُوا الصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا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 119. وكفروا منهم عذاب أليم 110. يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 111. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لا تَتَّبِعُوا وَهْوَ قَوْمٌ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ قَدْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى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 منهم فاسقون لا تجدن نعشا نداعها تلى للذين امنوا اليهود والذين اشركوا وَلَ تَجدًا أَقَرَبَْهُمَّ وََّّتَ للَّذينَ آمَمُ الذيينَ قالوا إا نَ صَرا ذَالكَ بِأََّ مِن مُمب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 وَلَ وَآخِدُكُ بِمَا رََّتمأَمَان فَكََّّتُهُ إِ الطامُ عَشرتِ مَسكين فَكَفَّتهُ إقَامُ عَ شَت مَنْ ساكينَ منِنْ أَو سَطماتُ طَعمُون لْكُمأَكِ سوَتُم أَ تتحرير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 مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ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 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما قزموا اذا ما اتقوا وامنوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين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 117. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 118. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَاءٍ ولا واصيلا ولا وصيله ولا حام ولاكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا بَيْنِكُمْ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم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 إِنَّا ذَلَّلْنَا مِنَ الْآفَامِين فَإِنْ عُثِرَ عَلَّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ استحق عليهم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 وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ من هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي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 قنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه فاني اعذبه عذابا لا اعذب واحدا من العالمين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 يعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وفيتني كنت أنت عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قالوا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 on the